Oh ya sihr mulan ummak yubama شفتك تعيش بك حبك يبشير يعني يجري وعالأرض خطوة على خطوة محبتك ويا يتسري ما غيبت عن فكري لا يحظى كل وقت انت على فكري حبيت حسيت اقرب من ضيعناي اهواك والجاك كل لحظة تعيش ويعي بك فاخر وانت ساير بالمشاعر Ya Thar shayidat bun ya majdak habaik itmalak shu'uri wa muhjiti la zad tibsidak anta mujmal kil hayati يا عير ملتقى القلب روح عندك مقتول مرفوع راسك يا ابن الكرار هراس للناس كوكبه ذي ابو Insultatic Insultatic make حات <مشعاد> منك وحي الالهام وبيات هيئات وصفك يا بدر التام اعلى ثايل دم ما فايل بالمشاعر اسمك يا ثار الله bibenak lawshamis din ya yati habak ma فيك باريك كاتب اسمك علوح محبوب مكتوب حبك بعمق الروح بيك جاهير وانت حاضير بالمشاعير اسمك يا الله صار من اللي حز وريدك فتح بوابت حياتك اتميزت عن ناس كلها بمعجزة من معجزاتك انت اول بشر اصبح مولدك ساعة ما ماتك للثار أنهار تتفايض منك العين مظلوم يا يوم يحصل ثارك يا حسين قلبي شاجئ يا سار الله يحسي